فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَأَسْرا بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ أَوَدْنِي أَذِلّ إِن كُنْتُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتيكم فِي خَوْفٍ وَرِيدٍ أَوْ جَذْوَتٍ مِنَ النَّارِ لَنْ فلما أتاه نذير من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في, البقعة المباركة في البقعة وأن ألقي غصاك فَلَمَّا رآها تهتز كأنها يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمين روج بعظام أم غير سوء وضم إلىك يا وَبِمَ إِلَيْكَ جَاءَ مِنَ الرَّغْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَ فَذَانِكَ بُرْهَانَ مِنَ رب لا إله وَضْمُمْ إِلَيْكَ لَنَاحَكَ مِنَ الرَّنْهِ بِفَذَلِكَ بُرْهَانًا سُلطانٌ فَلَفَلا يَصِدُونَ إلَيْكُمَا بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ What, What? What? What? من عنده ومن تكون له عاقبة كنت لكم من إله غيري فأوكد لي فأوكد جعل لي صرحا لعلي أطلي إلى إداه موسى. دع لي Oh, um. يا <تصفيق> متي لا ينصرون وأتبع. بسم الله الرحمن الرحيم وحدن ورحمن وَمَا كُنْتَ تَجَنِي وهدى ورحمة لعل I'm تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا But المؤمنين ذر ما جاء. Whoa. Oh. فإلا لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواء ومن أضل من يتبع أهواء غير مدن من الله الله لا يهدي القوم الظالين صدق الله العظيم